بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبجلت بري يا رب إننا يروق قرآنك نجدي بوتكم طموعات ربنا أكيد من ما تبين في دموع أك ورب إننا أمي قاتجه تدبتمي zin zin talen. Kalaamu mayokan haasawmaa. Parfameteen in sifam. Karameetum echeldesam. Waanen isa Kambekam Kamana isa kuban nam ninkam. Odo hinsane karabbingke nanu muuseb. Akka jiru dun faati di. Jiru hawaasa lehtingargaara mani. Akka jiru maati lehtingiraasani. Jiru hawaasa buusu. أكّا إنّي خرا نجياتي باتو إفاة هيفي خرا شرع الراء كيثان ذي باتو دكناتي وانك فوقت في الراء غرا غاريدا غرا كجيرلما غرا نورا غرا إفاة آئسام باتو ربين قرآن كيثتين ودبتتين انجر لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من استبع ربوانه السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. ربنا قرانك لنا من ذكر رجا نور لقان كايسين افتتن كتابك حقا لان كايس لا تني وانك تجره لنا من سجل ديمي كايس فرد كرانا غياثي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 رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرود راويتمديناء لنيت منجران وانتسان قد اعبان اتك اماني والغهي ربي ايساني قبب اك ربي ايساني جماعات حنيتني قبب رانيلا مسجد ايجارا جهتشود اقسم يرود ردعوة جلقبانيلا ترقان في الرسول ربي صلى الله عليه وسلم يروا في الضوء باسورة في السلام ربي إليه يتنسون يو إسان لا لن أقوم بقرآن لذلك قبار رديرون لذلك دنيا قوتوتي إفا إسلام ما قنات تراكنا فجأة نموذجه يقام فكي إسلام ما إسان كيسدت أرقيت من جنان يرون الدنيا تنبو برد من أن إساني قاري من جروجت أرقيت من جنان قرآن إسان كيسا ملأتشو هبتي جنان إسان را دعوة كيبت بين الإسلام كيسدت سينا جماعة هني مرنة هنيت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 ومن ملأ عمل إساقين خراب التنية من ملأ فق <تصفيق> إنسون إسانكي ست عمامو هندنده حقيقاً إسلام ما إسانكي سائفو هندنده يو إسلام ما كانان وفرة عمالي دوب إسلام ما سورا غاري يو كان غاري نماتهون يو اقتنبولني جنة جره ربي نما مؤمنا نما رب يمكن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نوبو نحن نحن نحن نحن نحن للناس نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن Nama muslima zegt: Rabbi isawat jinn. Maal, het komt te Rabi isawat jinn. En numma moslima lubu isawat jinn. Maal. En numma moslima aan isawat jinn. Maal. En numma moslima maat isaw aan de manna isaw die Maal isawat jinn. Maal. En numma ana isa Rahima isaw die jinn. isawat jinn. Maal. مسلما اولا اسا اكملت وجين جراتوكا نمني مسلما تقبل يدساتي وعيله اسا كولجا لتنين وجين اكملت تاوكا نمني مسلما تقوى جو توهاسا وجين اكملتي جراتوكا وفجيرو اصرعوكتودا جيشو يقوى انا هانا يلعب يهديه رسول جلدي ماتدري رسول ما الله يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب فقمت تسهو قبل فجل ساته أول وانت إسلام ما نمر راب ربادو نمر راها نمن مسلمات وقوتو غار ربت يأمنوها حقيقا من ربي إساء والجين قبل شمسو تهولا يرون من ربي إيالتي ربي ترقتوها غارغاس ربي إساء الراب ربادو أسباب وانسانين قبتو الجين. ولكن هذا الموضوع هو ان يكون هناك اشخاص يمكنهم ان يكون هناك اشخاص يمكنهم ان يكون هناك اشخاص يمكنهم ان يكون هناك ربي يمكنهم ان كيف هناك ربي يمكنهم ان يكون هناك اشخاص يمكنهم ان يكون هناك اشخاص يمكنهم ان ربي هناك اشخاص يمكنهم ان يكون هناك اشخاص يمكنهم dat geest een mondoNetKam om te krijgen. Als wij de mondtaierstek. is dat geen voordel ifgenpaar voor ons geexp indigener constit. Muslims zijn is 지 zijn bestad. There is de waarom weten we hoe dat niet die over? Haha, jijen jeelman ma kan dan gewoon hoe dat hoe rabbi kent dat hij olie gaat die over, dat doet hij. Kan er raakuren? Jeroen, daar heb je Isa ieder. Dendesir Isa dat dan kan hem de wereld hoe يروا أماما ربي أمتنا لالس ذنديت ربي أكتسين أمتهبتا إيمانا إذا أتا ربي ذكروا ربي يا ذتوبا إثبتا ربي الرسل كتو ان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لول الأنباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا احيانك نكفتنا عذاب النار جئتنا يروح ندير دي اتيني يا رب وانت ربين كان الكلي ودا بهس حاني تين تلغري نمني تين تالو اكا يرو تاوله يرو دي موله يرو سي سوله ربي ذكروا مالك دندي تربينا كن هوتي اما اما وايا سمواتك تربي و تينتدي